وأنستغفرو ربكم ثم توبوا إليه متاعكم متاع حسن إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويأتي كل الذي فضل فضله وإيت والله فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ولين قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا تحوم به ولين أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا ما يحبس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 عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء هو موكيل 118. أن يقولون قل فأتوا بعشر سور مثله مفتراته وادعوا من استطعتم من دون الله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 الذين الضالين قالوا يا نوح قد إجادلتنا فأكثرتنا جدالنا فأتنا بما تعيدنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إنشاء وما أنتم بمعجز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 129. قال إن تسخر منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون 120. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 121. حتى إذا داء أمرنا وفارد النور قل نحن الفيها.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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزِل وكان في معزِل يبني ركما على على تكم الكافرين قال سأوي إلى جبل أعصِمني من الماء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 إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قونا غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ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 وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإله أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شبق أن يصيبكم مثلما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط إنهم كم ببعض